وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَدِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةٌ كَفِيَهُ وَسَعَهُ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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء يَكُمُّ وَلَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَكِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إن الله لا يحب من كان خروانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يردون من القول وكان الله بما يعملون محيصا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة أَوْنِيَّ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا؟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 يُصيبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد كمل بثانه وإثم مبين ولو لفظل الله عليك ورحمته لهما طائفة منهم أن يضلوك وما يضل إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء